قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون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 Şu məinni dargotu m jihara. Şu məinni ağlantu lhom ve فار يرسل السماء عليكم درارا ويُمدّكم بأموال وبنين ويجعل لكم جناتا ويجعل لكم أنهارا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 وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا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 ولا تزيد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا ve ısa nûh ı rabı la tzer ı ala ı arıdı mın ı ارْحَمْ رَبِّي اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تبارا